بين أيدينا الآن كتاب مختصر من الكتب المجتهرة وهو مثل من متون أصول الفقه صار عليه العمل عند المتأخرين فيما يتعلق بالتدريس والحفظ وهو مثل الورقات مثل الورقات للإمام أبن المعالي نعم الجويني وهو عبد الملك ابن عبد الله ابن يوسف الجويني أبو المعالي يلقب نعم بإمام إمام الحرمين وذلك لسعة لسعة علمه وولد في القرن الخامس أبو المعالي ولد في القرن الخامس تقريبا في سنة أربعمائة وبسع عشرة من هيجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعاش تسعة وخمسين عاما رحمه الله وكان مما ألفه في باب أصول الفقه هذا المثل الذي يسمى مثل مثل الورقات. واشتهر أبو المعالي أو اشتهر ابو المعالي بخوضه في علم في علم الكلام. وهو في المعتقد أشعري. هو في المعتقد أشعري. لكن اشتهر عن خوضه في علم الكلام. أما من حيث المذهب فهو شافعي. حيث المذهب في الفروع هو شافعي على مذهب الشافعي وله مؤلفات في فقه في فقه الشافعي مثل كتاب غياث الامه فهذا كتاب في الفقه والشافعي وابو المعالي يعني في عصره كان من الأئمة من الائمه الذين قعدوا أصول الفقه قعدوا اصول الفقه وكان مشهورا من حيث السعه العلميه إلا أنه كان في الحديث مقصرا كان مقصرا في اهتمامه بالحديث وقد مر معنا في درسنا عام هذه الاشاره الى مثل هذا ولكن مما قيل عنه في عصره قيل لم تر عيني قال بعضهم لم تر عيني تحت اديم السماء مثل عبد الملك واظن قيلت هذه في قصيده لم تر عيني تحت الفلك مثل إمام الحرمين عبد الملك لم ترع عيني تحت الفلك مثل إمام الحرمين عبد الملك عبد الملك نعم وتوفي على عمر يظلو 59 سنة وله كتاب البوهان في أصول فق وغيره لكن اشتهر عنه من المختصرات هذا الكتاب الذي هو مثل الذي هو مثل الورقات